وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَبِعَتْ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَـنَّكُم عَنْهُ مَنُفِكْ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ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 119. وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء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 117. وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا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 وتركنا في جاية للذين يخافون العذاب الأليم، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بس القان مبيد، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنود.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 وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوا